جَنَّاً وَأَجَلَّ مَسْمَنَ عِنْدَهُ ثُمَّ أُنثًى تَنْتُضُ فَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَخْفُونَ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ, آيات رَبِّكُمْ إِلَّا كَانَ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤون. ألم يروك من أهلكما من قبلهم من قرني مكّنهم في الأرض مكّنهم في الأرض ما لن مكّلكم؟ وأرسلنا السماء عليهم مدرارا واجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن الآخرين فلو نزل عليك كتاب في قرص قاسٍ فلمسروه بأيديهم لقال الذي لك ثرو لقال الذي لك ثرو إن هذا إلا سحرا بين وقالوا لولا أنزل عليهم لك ولو أنسلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر